بوك تو نوزشي نوو تسعة وتسعون تسعة وتسعون جينيتيف. حالة الإضافة حالة الإضافة بيسيكابريا تنيمالي قطة صديقتي Câinele prietenului meu, Kelbu Sadihi. Kelb Sadihi. Jucăriile copiilor mei. El atfali Acesta este paltonul colegului meu. HV mi-a aceasta este mașina colegei mele. Heavihi să-i tu Zemileti. Heavihi să-i arăt Asta este munca colegilor mei. Heather Șurlu Zemili. zemili. Nasturele de la cămașă s-a descursu. زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. كيادل عارج عدي سبروت. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. كمبيوتر المدير متعطل. كمبيوتر المدير متعطل. Cine sunt părinții fetei? hum walida walida Cum ajung la casa părinților ei? Kayfa asilu ila manzili asil Casa este amplasată la capătul străzii. Al manzili fi akhir المنزل يقع في آخر الشارع كم سنمشت كابتالة الوزيي؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ كاريست تتل الكرسي؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ كم سنمس كوبيي فيجينيلور؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ كنت سأكنت للشولار على كوبيلور. متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ كنت سأرد فيزيت على دكتور ليب. ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ كارسونت أور لدى ديسكي درع لمزاولي متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟